يَوْمٍ رَتٍّ فَاسْتَوَى وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَائِدَ قَوْسَيْنِ أَوْ هَذْنَا فَأَوْحَى إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَى مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى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 فلله الآخرة والأولى وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا, إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى إن الذين لا يؤمنون بالله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 لِيَجْزِ الَّْذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا لَمَن أَسْهَمَ فِيهَا فَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ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 وَقَوْمَ نُوحٍ مِنْ قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَى وَالْمُؤْتَفِكَ تَأَهْوَى فَغَشَّاهَا مَا غَشَّى فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى